إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَعْفُ عَنكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مَا لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في 국민 tehele, with heaven to it nõ ala kaымi giud, والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا Lähum maagfiraa võrizku kereem Valadheena ámanu min baadu Vahajeru وجاهedu maakum Faulai kemin